ملوك العرب المعاون الاول الحاكم في عدن فذكر هذا الخبر في كتابه. الامام يحيى بن حميد الدين هو من سلالة الرسول الزيدي الاول في اليمن السيد يحيى بن الحسين الرسي وقد كان والده المنصور مفتي صنعاء وذا نفوذ كبير في عهد الامام شرف الدين فلما توفي الامام انتخب بالاجماع خلفا له ودعي بالمنصور وبعد وفاة المنصور ظفر ابنه يحيى المتوكل على الله بالإمامة، وهو اليوم في السادسة والخمسين من سنه، وفي الثانية والعشرين من حكمه، قد أكثرها كما قلت في الاحتراب والمهادنات، ولحضرة الإمام أربع زوجات شرعية جاءه منهن هنا أربعة وثلاثون ولدا، مات منهم ثمانية عشر، أما الباقون منهم محمد سيف الإسلام البكر، والمطهر، والقاسم، والحسين، وخمس بنات متزوجات، عندما توفي أبوه المنصور سنة 1902 قام بعض السادة يطالبون بالإمامة ومنهم السيد أحمد بن قاسم بن عبد الله المعروف بالضيحان وهو لا يزال حياً ولكنهم لم يفلحوا ثم بعد إعلان الهدنة تحركت ركاب الإمام من السودة جنوباً وتحرك غيره كذلك يبغي الإمامة وكان في البلاد حزب يقاومه مقاومة شديدة فلجأ زعمائه إلى أعدائه يستنخضونهم على الإمام هي عادة في العربي لم تتغير من عهد الأمويين في الأندلس حتى اليوم كتب أعداء الإمام إلى الملك حسين وإلى الإدريسي وحتى إلى الإنجليز في عدن فبعت بوفد سافر رجاله سرا إليها عن طريق مأرب سنة 1919 وقصدهم السفر لحجاز شاكين مستجدين ولكن الإنجليز لم يأذنوا لهم بالمرور فرجعوا إلى بلادهم قد سمعت من مصادر شتة ما يدهش ويضحكه من أخبار هذه الفتنة وأغربها أن الإمام يحيى رشى بعض الموظفين الكبار من الإنجليز في عدن ليوقفوا أعدائه أعضاء الوفد فحققوا له تلك الرغبة قد استتب لحضراته الأمر بعد ذلك فحكم بيد من حديد وانتفع بمن تخلف من ضباط التركي فنظم قسما من جيشه وانتفع بنصراني نمساوي فأسس معمل الخرطوش وانتفع بمذهب أجداده فحارب الإدريسي وتغلب الزيود على الشوافع مرارا إلا وعنده المجاهدون في سبيل الله يحاربون غيرهم من المجاهدين كذلك في سبيل الله إن المرأة ليأسف على أمة عربية مجيدة ترفع المذهب على الكتاب والسنة أو بالحري تجعل المذهب وسيلة إلى الاستيلاء والسياذة إني على يقين أن لو حكم الإمام يحيى حكما مدنيا بحثا حكم عربياً يمانياً لا حكماً زيدياً لا تمكن من تحقيق مطامعه السياسية. فالشوافع ذاك يدينون له طائعين راضين أو أنهم يأبون على الأقل أن يكونوا آلة مذهبية في يد أعدائه. أما اليوم فمهما قيل في عدله الجم وحلمه الشامل فالشوافع في حكمه غير راضين والذين في الجيش منهم يحاربون الشوافع إخوانهم مكرهين. ومن المظالم التي يشكونها أنه يجمع الزكاة والأعشار منهم بالتضمين كما كانت تفعل دولة العثمانية في الولايات والعشار مثل الجلاد مكروه في كل بلاد والسلاح كنت أسمع الناس في جدة يتكلمون عن الحكومة العربية في الحجاز فيذكرون اليمن كأنه ولايات من ولاياتها وكأن الإمام وهو العربي الصميم هكى قصيدته في جريدة القبلة يبغي الوحدة التي ينشودها الملك حسين ولا يقبل بغيره زعيما وسمعت بعض الناس في عدن يقولون أن بضعة طائرات تبدد صفوف الزيود وتشتتهم في الأودية والجبال فتنسهم الإمام ووحدة الإسلام ولكننا سمعنا كذلك كبار قواد الحضرات الإمامية الشريفة وشاهدنا جنودها نظامية. لا نظن أن عدنا تشاهد ما شاهدناه وأن الحجاز يسمع ما سمعناه لأن الحقيقة في البلدين مشوهة أو مطموسة أو مجهولة وهذا مما يؤسف له فإن ملوك العرب أمرأها ناءون بعضهم عن بعض وقلم يعرف بعضهم بعضا معرفة اليقين قد يسمع أحد المسافرين كلاما مثل ابن الوزير فيحمله إلى الحجاز فيظنه الناس هناك كلام الحكومة وقد يسمع احد رجال الامام المعتدلين فيتصور في كلامه صورة لاراء الامام ومقاصده لا انكر ان شيئا منها ينعكس في كلام الاثنين ولكن الامام الكبير الكبير باستعداده وبمطمحه لا يظهر في كلمة يقولها هو